إذ نادى ربه لداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شكيا وَإِنِّي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا مِن من لدنك وليا وَيَرِثُ يرثني ويرث من يعقوب وجعله رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَى مِنْ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجَعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَّا قَالَ رَبِّ أنا يكون وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي أين وقد خلقتك من قبل ولم 119. قال رب جعل لي ايه 110. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوه وآتيناه الحكم صبيا وعنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وضرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا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 فعملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ان تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بدفع النقله تساقط عليك رطبا دنيا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِنَّ ترين من مِنَ الْبَجَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أكلم اليوم الْيَوْمَ فأتت به قومها تعمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان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 وجعلني مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ عَيَّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يجعلني جَبَّارًا شَكِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ أُولِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ عَيَّا ذَلِكَ عِيسَى بن مَرْيَمَ قول الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُ مَا كَانَ لِلَّهِ أَيْسَى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 لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذذهم يوم العسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ ومن عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَاذْكُرْ في الكتاب إِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا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 أنت كفّت بعني أهديك يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبت إني أخاف أي أن سَكَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَن تَعَنَّى إِلَٰهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ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 بسم الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا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 ووهبنا له من رحمتنا أَخَاهُ هون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا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 wraffen we midden de en إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هداينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروص. 124. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وحده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها مكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وَمَا نتنزل إِلَّا بِأَمْرِ ربك، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذلك، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدَهُ وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا لَسَوْفَ أُخْرَجُ عَيَّا أَوَلَا يَذْكُرُ إنسان أننا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فوربك لنا عشراهم والشياطين ثم, حول جهنم ثم لنا عذراهم على جهنم دثيا، عن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنعن اعلم بالذين هم اولى بها صليا وإن منكم إلا وارث. كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا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 ما قاموا نديا، وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاثا ورئيا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا حَتَّى إِذَا رَأَوْ مَا يُوْعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا ساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند رب بك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحل 119. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا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 الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تأجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نأشر المتقين إلى الرحمن وفدا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 لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أعصاهم وعدهم عدا وكلهم آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فردا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ رَدًا فَإِنَّمَا يَسْتَحْيَىٰ سُنْنَ نُبِيلَ سَالِكَ رِتُبَشِرْ بِالْمُتَخِيرَ وَتُنْذِرْ بِهِ قَوْمًا لُدَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَذٍ أَوْ تَسْ لفضيله ركزا